الشريف السلم ولا يتحدثون عنها ولا يتكلمون في هذه القضية مع انهم يتكلمون في قضايا كثيرة من قضايا الاسلام فاذا تحدث متحدث منعوه منعوه وقالوا ماذا الموضوع يجلب لنا اخطارا كثيرة او انه يغلق المسجد او انه يخاف على الناس من الحديث عنه ويجعلهم يراقبون ويوقفون عندما ينزلون الى المطارات ونحو ذلك من هذه الطرهات التي يتحدث بها من يزعمون أنهم يتصدرون العمل الإسلامي من يزعمون أنهم يفهمون في دين الله شيئا وما هم بفاهمين إن هذه القضية أكثر وأكبر قضية لا بد من الحديث عنها والحديث فيها والذي يمنعك من أن تتحدث فيها أو يمنع غيرك فهو منافق منافق لأنه يصد عن هذا الأمر صدودا ويعرض عن الكلام فيه إعراضا لقول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق من يمنع نفسه ويمنع غيره من الحديث في موضوع الحكم لكتاب الله وأن التشريع لله وأن الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية هم كفار وتجب الثورة عليهم منافق من يمنع الناس من هذه الأحاديث بحدة ان هذا الكلام سياسة وان السياسة تجلب ثعب الدماغ وتجلب الجواسيس والمراقبين منافق من تزعم ان هذا الامر لا حاجة لما به وان تعليمات مجلس الإدارة في المسجد مثلا تمنع من الحديث في هذا الامر هذا المنافق الذي يتصدر هذا العمل يجب ان ينحى وان يبعد لان خوفه وذعره وجبنه فرض على الناس واصبح سلامه ليل نهار عن المخاوف التي تعترض الناس فتأتي اليها من جراء هذا او ذات رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا ولذلك الحكام يرضون عن كل فريق او جماعة او فرد لا يتكلم في هذا الموضوع ما تكلم في مواضيع اخرى يرضون بمقدار فرق الانسان لهذا الموضوع هم يرضون عنه ويرحبون به ويستقبلونه ولا يجدون غضادة في ان يتكلمه في دروس في الاذاعة او في التلفاز او نحو ذلك ونحن نرى من العلماء من يرحب بهم التلفزيون ويتكلمون اوقات اوقاتا طويلة في تفسير القرآن او في جوانب اخرى من الاسلام يرحب به التلفزيون لا لشيء الا لانه لا يتكلم في هذا الامر وبمقدار بعد الانسان عن هذا الموضوع فان الدوائر الرسمية ترحبوا به وتسمع لكلامه لماذا لماذا يفتح لبعض العلماء في وسائل الاعلام لانهم بعيدون عن موضوع الحكم بكتاب الله بعيدون عن الكلام فيه وعن تفسيره وتوضيحه وهكذا تكون الثمن ثم لماذا يرضى كثير من الحكام لا بل كل الحكام عن الصوفيين لماذا يرضون عنهم ويتركون لهم العنان ويجعلونهم يتجمعون في تجمعاتهم وفيما يسمى بطرقهم المختلفة لانا الصوفيين لا يتكلمون في هذا الأمر ولا يتحدثون عنه فلذلك يترك لهم حرية التجمع ومباشرة فقوصهم وفرقهم واجتماعاتهم لأنهم لا يتكلمون في أمر التشريع ولا يفكرون فيه بل يحسون الناس على ان يتركوا الامر على ما هو عليه وان من اعترض على امر ما فهو مطرب وهكذا يحبون او يجاملون الفكام ولا يعتربون عليهم في شيء من اجل ذلك يترك الفكام هؤلاء ويسمحون لهم بأن يتجمعوا هكذا نجد أمر الحكم بكتاب الله أخطر وأكبر قضية من قضايا الإسلام يغفل الناس عنها وأتكلمون في قضايا كثيرة لكنهم يبتعدون عن هذه القضية كأنها ليست في الدين وكأنه لم يرد فيها آيات من كتاب الله، وها هي العشر آيات التي بين أيدينا، والتي <تصفيق> نستضيء بها، والتي نستظل بظلها. هذه الآيات العشر فتحدت عن أمر الحكم الحكم عند اليهود، والحكم عند النصارى، والحكم عند المسلمين. وتتحدث عن وجوب الحق بالتوراة فعند اليهود فأنهم لا يصح أن يتخلفوا عنها أو يعرضوا فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها أقم الله ثم تولونا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ما أولئك بالمؤمنين حقا من يتركون كتاب الله ويبتعدون عن شريعته ما اولئك بالمؤمنين الذين لم يفكروا ولم يتحدثوا عن امر الحكم بكتاب الله وعن ان هذا الحكم قد تركه الحكام ووافقت عليه الشعوب ما اولئك بالمؤمنين ومن نفي الايمان عنه فماذا يقول؟ ايكون بين الايمان والكفر ايكون بعيدا عن الايمان بعيدا عن الكفر كلا ماذا القرآن قد نفى عنه الايمان فقد وقع في دائرة الكفر ودائرة النفاق وما اولئك بالمؤمنين نحذر لنحضر على انفسنا وعلى من حولنا ونحذر. على من نعرفه من المسلمين أن نترك هذه القضية وأن لا نتكلم فيها فيكون الحكم يكون الحكم من القرآن عليهم وما أولئك بالمؤمنين هذا وبالله التوفيق أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تسري القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهاه عن الحزن بسرع أهم الكفر الذين فكاثروا وتذاحموا، ويؤيد بعضهم بعضا فهؤلاء هم المنافقون، تتعاونون مع اليهود، المنافقون الذين قالوا آمناً، ولم يؤمنوا، قالوا آمناً كلمة، يقولونها بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم. لم يدخل الإيمان قلوبهم ولم تصل بشاشة الإيمان إلى صدورهم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقد تعاون المنافقون مع اليهود تعاونا كاملا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك إذن هما سنسان كلاهما يسارع في الكفر فأنت أيها الرسول الكريم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك هؤلاء وهؤلاء من الذين يسارعون في الكفر <تصفيق> الذين يسارعون في الكفر انسان من الذين قالوا آمنا بأطواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا اليهود المناسقون واليهود هم الذين يسارعون في الكفر وهم الذين لا يحدنك أمرهم ولا تنفت اليهم ولا فاعتاني بشأنهم <تصفيق> وهؤلاء اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون الثورات يحرفونها بمعنى يحدثون منها أو يزيدون فيها ويحرفونها بمعنى يأولونها تأويلا باطلا، وهم قد حذفوا من التوراة حذفوا <تصفيق> حكم الرجم عندهم أن الزاني يرجم أتى في التوراة فحينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عن الحكم الزاني وقال ان اجابكم بان حكم الرجل لا تأخذوا به وان اجابكم بغير ذلك فخذوه حيث كانوا قد غيروا حكم الرجل وجعلوه ان يسبغ واجهه او ان يلف به او نحو ذلك لعلوه اقوبة ان يضرب ان يعزى منه اوصى بعضهم بعضا فانهم اذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجابهم بما كان عندهم في التوراة من ان حقب الزاني الرجل لا يأخذوه ولا يلتفتون الى هذا الامر اما اذا اعطاهم حقما غير ذلك فانهم يأخذونه ويصبح هذا تأييدا لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحرفون الكلمة من بعد مواجه وقد زنى رجل بامرأة من اليهود فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حكم الزاني عندهم وانه الرجم فقالوا لا فأمرهم أن يأتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، ووضع رجل من اليهود يده على حكم الرجل وقرأوا ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فإنك تجد حكم الرجل فرفع هذا اليهودي يده فوجدوا حكم الرجم مكتوبا في التوراة، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاني والزانية فرجنا فإن فإن الرجل لا يحن على المرأة ويحميها من الحجارة التي تأتي عليها، وهم بيرجمون. يعني الرجل اليهودي يحاول يحمي هذه المرأة ويحن عليها يقيها الحجارة التي تلقى عليها فالمهم انهم انكروا آية الرجم انكروا حكم الرجم الذي جاءت به التوراة شأن الذاني أرادوا أن يغيروا هذا الحكم وأن يجعلوه شتما وضربا وتعزيرا للزاني. وحينما كشف أمرهم وظهرت خبيئة أنفوتهم أخذ يوص بعضهم بعضا. تقولون إن أتيتم هذا فخذو. وإن لم تؤتوه فاحذروا فإن أجابكم بعيدا عن الرجل خذوه واقبلوه وإن لم تؤتوه وأجابكم بالرجل فاحذروا وهكذا كان التغيير والتدديل وكان التحريف في أمر التوراة وحينما فعلوا ذلك نزلت هذه الآية يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فيبين الله سبحانه وتعالى لرسوله ان هؤلاء قد انحرفوا عن دينهم وفتنوا واصبحوا دعيدين عن الحق واذا لا تستطيع هدرتهم ولا تنك لهم من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لانهم سذبوا والسمعوا للكذب وغيروا وحرفوا حرفوا السلم من بعد مواضعه تبدلوا التوراة و... حذفوا منها امورا كثيرة ذات اهمية عظمة منها البشارة لرسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها امر التوحيد كل ذلك غيروه وبدلوه ثم يأتون الى الاحكام العظيمة التي لا يرضون عنها مثل حكم الرجم للذاني هم يغيرونه ويبدلونه ويأتون بختم اخر قد خصفوه وقصروه على الاذاء والتعذير للذانب فبين الله سبحانه ان هؤلاء لا تملك لهم من الله شيئا لانهم فتنوا ومن يريد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا ان قلوبهم قد دلتت وان نفوسهم قد انحرفت فلا يمكن ان تذهب الى الهدى مرة اخرى أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم وهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم يخزيهم الله في الدنيا جزاء ما اقترفوا وما حرفوا وما بدلوا في كتابهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء لفعلهم الشنيع، فآكذا كل من يغير ويبدل في الشريعة التي جاءت من عند الله ولم يحكم بما أنزل الله <تصفيق> ويحر سلسلنا عن مواضعه وآه هم المسلمون اليوم وقعوا فيما وقع فيه يهود من حيث, <تصفيق> حيث انهم غيروا حكم الرجل <تصفيق> وغيروا سائر احكام الاسلام ومدلوها بالحب والسجن وبعض اغناء العقوبات التي اختلقوها من عند انفسهم فماذا يكون جزاؤهم هل يكون اليهود هل يكون اليهود اسوأ حالا منهم انهم اسوأ من اليهود لانهم غيروا وبدلوا في شرع الله هذه الشريعة الباقية الخالدة الى يوم القيامة المسلمون اليوم تسمعون سمع اليهود حيث يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون عن ذلك وهم معرضون والناس فاكتون لا يتحركون ولا يتكلمون وازمهم ان يقلقوا مباجع هؤلاء الحكام الذين انصرفوا عن شريعة الإسلام ويجبهم أن يتحركوا في كل مكان وأن يرفعوا صوتهم <تصفيق> لكي يزلزم عروش هؤلاء ويزينوا هذه الرئاسات العطلة حتى تخكم إلاب المسلمين بما شاء الله فإذا كان لليهود خزي في الدنيا وينتظرهم في الآخرة عذاب عظيم فإن من يحكم بغير ما أنزل الله من حكام المسلمين ومن يقبل ذلك ويرضاهم للمسلمين المسلمين له ما في الدنيا والآخرة فلنحذر على أنفسنا وأن ننتبه لخطورة هذه القضية الكبيرة هذا وبالله التوفيق سماعون للكذب التالون للسحر فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا هذا ديان لموقف اليهود الذين غيروا في التوراة فحرفوا فيها وأنكروا حكم الرجل الذي شرعه الله للذان وكان مكتوبا عندهم فحرفوه وغيروه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وقال بعضهم لبعض سلوا محمدا فإن قال مثل ما تقولون فخذوه واقبلوه ويكون شاهدا لكم وإن بين حكم الزاني أن حكم الزاني هو الرجل فلا تأخذوه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا لانهم غيروا الرجم الى بعض التعذيرات من جلد واذاء ونحو ذلك هؤلاء الذين لم يرد الله ان يتحشر قلوبهم ولهم في الدنيا عذاب الخذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم يبين حالهم فأنهم ذائبون على سماع الكذب ويحبون الكذب ويسمعون ويحبون الباطل ويروجون له أما الصدق وأما الحق وأما التزام المنهج الذي شرعه الله فهم لا يحبون ان يسمعوه سماعون للكذب فاصلح سماع الكذب ذأبهم وليذنهم فهكذا نجد المجتمعات المنحرفة عن الحق يعود فيها الباطل ويشيع فيها الضلال ويحبون يحبون الكذب والخيانة والغدر ويحبون كل صفات كل صفات الحفاظ والضلال اما الحق فلا وجود له بينهم هذه هي المجتمعات المنحرفة إلا منحرف المجتمع عن دين الله <تصفيق> فإن الباطل يشيع فيه والضلال يرد في جنباته وتجد الحق قد انسحب وأهل الحق قد فوربوا فهؤلاء اليهود سماعون للكذب يحبون الكذب ويسمعون ويرغبون عن الحق ويرتعدون عنه وهكذا وكذا شأن المسلمين كلما ارتعدوا عن دينهم وكلما التحقوا بصفات اليهود سمناعون للكذب أتالون للصحق فهم يقبلون على الحرام، يأكلون منه من ربا وعش ورشوة وفتاوى باطلة يأخذون عليها أموالا كما هو حال المسلمين اليوم حين يختارهم فصوا باطلة ويأخذ المفتون أموالا قائلة يأخذونها نظير فتوائهم ومملائتهم للحكام فهو نوع من انواع السحت بل هو يتقدم هذه الانواع سماعون للكذب اكتلون للسحت والسحت هو مال حرام وسمي سحتا لانه منذوق البركة يشفت صاحبه. ويخرب حوله ويجعل هذا المال لا بركة فيه سماعون للكذب الثالون للصح فتلك شفاة زحتت على المسلمين يوم ان اتسعدوا عن الاسلام فنجد الكذب يروج بينهم والباطل يشيع في جنبات مجتمعهم ثم نجد الحق قد في كثير من المواقف ولا وجود له الا عند القليل وهم يأكلون السحب يأكلون الحرام ويتقدم يتقدم أكلهم هذا الذين يفتون سذبا وزورا وبهتانا يفهمون الناس ان هذا من الاسلام وما هو من الاسلام في شيء <تصفيق> ثم تبينوا الايات ان اليهود اذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فأوض الخيار ان شاء حكم بينهم فان شاء اعرض عنهم لكنه اذا حكم فليكن نظامه في الحكم كما علمه الله فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرب عنهم فان تعرب عنهم فلن يبروك شيئا فان حكمت فاحكم بينهم بالقص، وهذا شأنك ودأبك دائما يا رسول الله انك تحكم بالقص لا تحكم بغيره ان الله يحب المقصطين يحب الذين يحكمون بالعدل ويلتزمون العدل في كل امورهم فقد قلنا ان هذه الاية والتي اصحى بها انما نزلت حينما فأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حكم الرجم عندهم فقالوا لا لم يوجد حكم الرجم فقال عبد الله بن سلام احد احبار اليهود الذين اسلموا قال ان حكم الرجم موجود في التوراه فقالوا اتى بالتوراه هاتوا بالتوراه فوضع من كان يقرأ ووضع يده على الفقرة الخاصة بحكم الرجم في التوراات وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا حكم الرجم موجود في صحيح عائشهم في التوراات فقالوا نعم حكم الرجم موجود عندنا فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزاني والزانية اليهوديين بالرجم وفي رواية أن اليهود كانوا قد تخاطبوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وكان فريقين آه... او طائفتين الطائفة العزيزة وهم بنوا النظير والطائفة الزليلة وهم بنوا قريبة فكانت اذا قتلت الزليلة من العزيزة قتيلا دفعوا للعزيزة مئة وثق تيل آه... عندهم لا توصل من القمح أو من الشعير أو نحو ذلك فإذا قتلت العزيزة من الزليلة قتيلا، دفعوا لهم خمسين وفقا واستمروا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فامتمعت الزليلة عن أن تنفذ هذا الاتفاق وقالوا <تصفيق> حياني من اليهود نظامهما واحد ومنهجهما واحد ثم يختلفان في دفع ادية لا يمكن ان ننفذ ذلك فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم يجرح تحاكم وعادوا ان يصل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلت هذه الآيات لتبين ان الحكم الذي اتفقوا عليه حكم بعيد عما شرع الله وان الذي شرعه انما هو نظام القصاص وبين لهم ما في التوراة وان حكمت تحكم بينهم بالقص ان الله يحب المختصين هذا وبالله التوفير فكيف يحكمون التحرق. وعندهم الثورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هكذا تواصل الآيات بياء موقف اليهود وتبين أنهم يريدون ان يغيروا حكم الله فهم حرفوا الكلمة عن مواضعه وابتعدوا على الحق دائما حرفوا الكلمة عن مواضعه معنى زادوا في الثورات ونقصوا منها فحرفوا الكلمة عن مواضعه <تصفيق> حين غيروا وبدلوا معاني الثورات وقالوا إن هذا هو حكم الله <تصفيق> فهم سمعون للكذب أتالون للسحف يسمعون الكذب ويحبون الضلال ويرغبون في الباطل أما كلمة الحق وأما حديث الصدق فإنهم لا يحبونه وهم يحاربونه دائما سماعون للكذب وصيغة سماع صيغة مبالغة تفيد تحرح ان هذا تكون منهم باستمرار يحبون سماع الكذب ويفتحون آذانهم للكذب والباطل وهم أبتالون للسحب وقلنا ان السحت هو كل اكل حرام ستقدم ذلك ما يأخذه العلماء على الفتاوى الباطلة والضلال وما يوافق الحكام هذا شأن يهود ونرى ذلك كله في حال المسلمين اليوم حيث سحبت من مجتمعاتهم سلمة الحق والقيام عليها والدعوة إليها فذلك أكل السحت وأكل علماؤهم الحرام حين أستوا بما يرضي الحكام وفي هذه الآية يبين الله سبحانه في سؤال او استفهام انكاري ينفر على اليهود موقفهم كيف يحكمونك ايها الرسول كيف يحكمونك فتحكم بينهم بالشرى وبجانب ذلك عندهم الثورات فيها حكم الله ابقاء يطلبون منك الحكم فتحكم بينهم بشريعة الله وكان ويكون ذلك موافقا للثورات فالثورات فيها حكم الله اين موضع الانكار ايه يعني بيحكمك تفتحكم بينهم بالشريعة وبالاضافة الى ذلك عندهم الثورات فيها حكم الله كيف يكون ذلك وكيف يقع هذا الامر ثم يتولون من بعد ذلك يتولون فموضع الانكار هنا يتولون من بعد ذلك من بعد ما يحكمونك فتحكم فيهم بشرع الله وبالاضافة الى ذلك عندهم التوراة فيها حكم الله كيف بعد هذا يتولون ويعرضون عن هذا الحكم الذي وافق الاسلام فيه شريعة الثوراة ثم يحكم على من يفعل هذا لانه ليس بمؤمن الذي يعرض عن الحكم لما انزل الله ليس بمؤمن سواء كان اعراضه هو التزام هذا الحكم او كان ذلك فالرضاه وقبوله فالذي لا يلتزم بالأحكام الإلهية ليس بمؤمن والذي لا يرضى ولا يقبل هذه الأحكام ليس بمؤمن وإذا كان هذا في شريعة الثوراء وهذا الحكم عن اليهود فما بالك بالمسلمين ان الذي لا يلتزم بحكم الله ليس بمؤمن والذي لا يقبل ولا يرضى حكم الله ليس بمؤمن وهما اولئك بالمؤمنين وهذا ليس في الحكام في الحكام انما هو في المحكومين فالكلام على الحكام سيأتي وانهم الكافرون الظالمون الفاسقون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لكن الكلام الآن مع المحكومين، مع الشعب مع الرعية مع الذين لا يلتزمون حكم الله ولا يقبلون ولا يرضون بحكم الله إنما على أي وجه اتفق وجدوا القوانين الوضعية فهم ساكتون وهم يقرون لهذا الأمر وظن كثير من الناس ان ظن الشرع انما هو للحكام فقط وجعلهم كافرين ظالمين فاسقين وهذا خطأ وباطل فظن القرآن انما هو للحكام وهو للمحكومين كذلك لا بد للشعب ان يتحرك ولا بد للرعية ان تتكلم في هذا الامر وان تثور على الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله لان الله سمناهم او وصفهم لانهم غير مؤمنين الوما اولئك بالمؤمنين لانهم يتولون بعد ذلك بعد بوان الحق بما شرع الله يتولون ويغرضون وما اولئك بالمؤمنين هذا في اليهود المحكومين وفي المسلمين المحكومين من باب اولى ما اولئك بالمؤمنين ثم نزعم اننا نصلي ونصوم ونحج والقرآن ينفي عنا صفة الايمان لاننا لم نلتزم بحكم الله ولاننا لم نرضى ولم نقبل حكم الله عز وجل وفي الآية التي سمعناها في تلاوة اليوم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولنا فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بتصابق الآية التي معنى حين تنفي الإيمان عن كل من سكت ورذي وقبل حكما غير حكم الله وما أولئك بالمؤمنين وهذا يوافق الآية التي نعرفها جيدا في سورة النساء وهي ليست في ليست في الحكام إنما هم في الرعية في الرعية وفي الشعب هي في الأمة بأثرها إذا تركت حكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون يقسم الله بذاته على نفل الإيمان عن هؤلاء الذين لا يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكمون شرعا الذين يفهمون أن ذم الإسلام إنما هو للحكم فقط قد ابتعدوا عن الحق ذم الحكام ذم القرآن للحكام ولالمعقومين وحكم عليهم بعدم الايمان إذا لم يحتموا بهذا الأمر ولم يجعلوا له قوته وخطورته هذه القضية قضية الحكم بالإسلام قضية اخطر واكبر القضايا لانها هي قضية العقيدة هي قضية الرهوبيه والالوهيه والقوام لله على هذا الوجود فلا بد من اعطائها حقها والاهتمام بها الذي لا يقبل حكم الله ليس بمؤمن والذي لا يرضى بحكم الله ليس بمؤمن فما بالك بالذي يخاف يخاف أن يتكلم في هذا الأمر يخاف ويخيف الناس أن يتتكلموا في هذا الأمر فهو يعرضهم إلى المتائلة وإلى مراقبة المسجد وإلى ما يزعج الناس وإلى أن تكون أسماؤكم هنا أو هناك ماذا لك بالذي يزعج الناس ويخيفهم هو يخاف يكن له ما يشاء وليبتعد يبتعد عن المكان الذي يخاف فيه لكن يخيف الناس ويزعجهم ويقلقهم ويبين لهم أن هذا يعرضكم إلى المساءلة وتأخذ الجهات المسؤولة أسماءكم وتبعث بها إلى المطارات وعند نزولكم يكون ما يكون هذا هو ما يكون عن الإسلام إن الذي خاص عليه أن يبتعد وأن لا يخيف الناس وأن لا يزعجهم ولا يقلقهم والذي يمنع الناس من سلمة الحق ومن الكيام في حكم الله تكون منافقا برس القرآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يطدون عنك فدودا فيجب علينا ان نقبل حكم الله وان لا نرفضه وان نسعى لإقامته وان لا نخاف وان لا نخف الناس ولا نزعجهم ولا نقفهم بل ندفع الناس دفعا الى ان يقولوا كلمة حق وان يتوروا على كل حاكم لا يحكم بما انزل الله هذا وبالله التوفيق إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بعد بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يتولى ويعرب عن حكم الله ليس بمؤمن وقال ذلك لليهود فما بالك بالمسلمين هم أشدوا قعدا عن الإيمان عندما يتولون عن القرآن وعن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ثم يتولون من بعد ذلك يتولون يعرضون عن الالتزام به أو يرفضونه ولا يقبلونه على أي حال يقولون غير مؤمنين لأن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أما غير المؤمنين فإنهم يغرضون وتولون وهذا أمر واضح في كتاب الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هذا في المحكومين فلا يظن المحكومون أنهم بمأمن ما داموا لا يحكمون لا إن القرآن بينا ووضح جزاء الشعب والرعية والمحكومين الذين يرفضون حكم الله عز وجل ويتولون ويعرضون هؤلاء ما أولئك بالمؤمنين ثم أخذ القرآن يتحدث عن أن كل دين كل دين من الأديان السماوية لا بد أن يكون فيه عقيدة دعوة الى العقيدة والايمان بالله وان يكون فيه نظام الشعائر والعبادات وان يكون فيه التشريع والتنظيم كل دين لا بد ان يتضمن هذه الثلاثة دعوة الى الايمان بالله واليوم الاخر ودعوة الى العبادة التي تؤدى والشعائر التي يعبد بها الله عز وجل والأمر الثالث التشريع والتنظيم الذي ينظم الحياة كلها فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة لابد منها في كل دين فإن القرآن في سورة المائلة القرآن في سورة المائلة يأخذ في الحديث عن الأديان الثلاثة الرئيسية في ما نزل من عند الله اليهودية والنصرانية والإسلام ويبدأ بالتوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فيها هدى ونور فيها الهداية للبشرية وقتها وساعتها لا الان فيها هدى ونور لان رسالة موسى عليه السلام كرسالة محلية لقبيل ولإقليم ولمكان معين فالطوراة فيها هدى ونور فيها الهداية وفيها النور الذي ينير لمن كانوا موجودين ساعتها ينير لهم الطريق ويبين لهم الحق من الذي يحكم بالتوراة يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين اسلموا وفي نبيون اسلموا ونبيون لم يسلموا لبين يعني ان النبيين هم الذين قادوا لحكم الله وهم الذين اذعنوا وهم الذين اسرعوا الى تنفيذها وتطبيقها يحكم بها النبيون الذين اتلموا ويحكم بها ايضا الربانيون والاحبار والربانيون هم العلماء وعلماء اليهود والاحبار هم القضاة او الربانيون هم العباد والاحبار هم العلماء ايا كان يحكم بها النبيون ويحكم بها العلماء والقضاة من اليهود الربانيون والاحبار حيث كلفوا ان يحافظوا عليها وأن يقوموا شهداء على هذا الكتاب على التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه وكانوا عليه شهداء استحفظوا فلذ منهم أن يحافظوا على كتاب الله وأن يقوموا شهداء عليه ان يحافظوا وان يدافعوا فانت مستحفظ على الشيء يعني تحافظ عليه وتكلف ان انت تدافع عنه لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء اذا هذه هي التوراة فيها هدى ونور وكلف بها النبيون كلفوا بأن يحكموا بها، وكلفوا بالمحافظة عليها العلماء والقضاة منهم، أو العباد والعلماء لأنهم هم الذين تحفظوا على كتاب الله، وهم الذين عليه شهداء يشهدون على صدق. <تصفيق> هذا الحديث عن التوراة، ثم بعد ذلك نتحدث عما كتب فيها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن قبل المواصلة في الحديث عن التوراة، يتوجه القرآن إلى جماعة المؤمنين بوصية ونصيحة وتوجيه. في وسط الكلام عن التوراة تتوجه القرآن الى المسلمين يعظهم وينصحهم بأي شيء يعظهم يقول لهم فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا لأن الذي يمنع من تقامة الحكم بكتاب الله وإقامة الحق والعدل والالتزام بمنهج الإسلام الذي يمنع من ذلك هو خشية الناس خشية الناس والخوف من الناس التي تجعل الإنسان يتضعضع ولا يقوم بواجبات الإسلام لماذا لا تقول الحق لأني أخشى الناس لماذا لا تأمر بالمعروف وذهمها عن المنكر لأني أخاف الناس لماذا لا تدافع الظالم ولا تركن إليه لأني أخشى الناس لماذا لا تجاهد في سبيل الله أني أخشى الناس فتجد الناس اللي بيصدوا عن الجهاد ولا تكلمون فيه وهم مضعضع النفوس ارواحهم هذيلة ونفوسهم ضعيفة وقلوبهم منخوبة هؤلاء هم الذين خافوا الناس خافوا الناس فلم يخافوا الله فدعوا الى ترك الجهاد في سبيل الله كذلك الذين يتحدثون عن النهي عن المنكر سيقللون من شأنه ويحقون قصصا كاذبا من إن مش عارف حرق فيديو وبعد حرق المكان اللي فيه الشرائط ثم خرجت النار الى اطفال ونحو ذلك ثم عمر المكان حكاية حكايات شيطانية وقصص باطل عشان يخد الناس عن النهي عن المنكر ما الذي جعلهم يطيرون الى هذا المستوى الهابط خوفهم من الناس ولذلك القرآن قبل ما يواصل الحديث عن التوراة يقول لهم لحيانع الناس من اقامة الحق والالتزام بالدين وخوف الناس فلا تخشوا الناس واخشون لا تخشوا الناس بل تخشوا الله عز وجل وخافوه فهذا شأن عمال المساجد وهم أحق بذلك وأولى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فلا يتخشوا الناس واخشون لكن اللي خايف ده اللي خايف يجب يبتعد عن الناس ولا يفرض خوفه على الناس فهو يخاف فليتجنب وليتعد وليطرق اهلى الايمان الذين تمكن الايمان من قلوبهم يمضون في الطريق ويتحملون عبء هذه الدعوة اما الخائف المذعور واما الجبان المدحور فعليه ان يتوق اهل الايمان يعملون لكن تعمل ايه خايف ويخوف الناس جبان ويدعو الناس الى الجب ضعيف ويريد ان يضعف الناس عن الالتزام بمبادئ الاسلام ما هذا الضياع وهذا الضلال وهذا الباطل هل أنت مفروض على الناس هل انت منظم ان يتحمل الناس خوفك ما انت ابتعد عن الناس وتجنبهم او جنبهم شرك وليلك وخوفك وزورك ما هذا الخوف وهذا الجب الذي يفرض على المساجد من قبل اناس يزعمون انهم رؤساء لمجالس الإدارة او امراء او نحو ذلك يا اخي لا تظهر على الناس ضعفك وجبلك وخوفك ابتعد ولزم عملك وبيتك واجعل اهل الصدق واهل الخوف من الله واهل العمل لدين الاسلام واهل التحمل للايذاء في سبيل الله اجعلهم يمضون ويعملون لدين الله ويتحملون في سبيل ذلك ما يتحملون لكن, لكن خائف خائف من وسائل الاعلام وخايف من الصور اللي تطلع في التلفزيون وخايف من الحملات المطرورة وخايف من اي كلام اما انت لما تذهب الى الميدان ماذا تصنع اذا كنت تخاف وانت قاعد فما بالك اذا ما دعيت الى ميدان من يديني الجهاد فلا تخشو الناس واخشوه توجيه من القرآن لاهل الايمان لاهل الصدق ان الذين يتقدمون العمل الاسلامي لابد ان يكونوا اصحاب الصبر والتحمل وعدم المبالاة ان لم يكن بك علي غضب فلا أباني. لا يبالي الانسان اذاء ينزل به ولا بوسائل اعلام تنهش تنهش من كرامته ولا بالحملات المسعوره تتحدث عنه وتخرج صوره وتتهمه بالاتهامات الباطلة لا يبالي الانسان لانه يخاف الله وحده ولا يخاف الناس لانه يعلم ان نقول الأرض جميعا لو اجتمعت لم يضروه بشيء الا بشيء كتبه الله عليه ان تلأ ايمانه قلبه ايمانا فاصبح لا يخاف الناس دعوا هؤلاء يتصدرون العمل الاسلامي دعوهم يتدوؤون الصدارة والتقدم في المساجد والتقدم في المجتمعات الإسلامية دعوا اهل الصدق والوفاء والاستقامة والتحمل دعوهم يتصدرون كل عمل اسلامي ونحو اولئك الجبلاء نحو اولئك المزعورين الخائفين نحو اولئك الضعفاء الذين يحكون حكايات ويقصون قفصا باطلا ملخصه ان اهل اوخذ اسماؤهم والذين يقولون انها هذه السلفونات فيها اسماؤ اولئك الذين توددون على المساجد وانه هو صدر التعليمات هذا الظعر وهذا الخوف دعوا اصحابه دعوا اصحابه وقدموا اهل الخير واهل التوحيد اهل العقائد الصحيحة والإيمان الراسخ والذين أخافون الله وحده من عمار المساجد الذين سمعوا قول ربهم ولم يخش إلا الله فخافوا الله وحده وتركوا الخوف من الناس لأنهم قرأوا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أخيروا أولئك المزعورين الجبناء اخروهم على العمل الاسلامي وهذه أمانة تسألون عنها يوم القيامة قدموا قدموا اهل الصدق واهل الخوف من الله وحده واجعلوهم هم الذين تحملون عبء الصدارة والتقدم في العمل الاسلامي هذا وبالله التوفيق فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله